أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين فلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتقطعن من فوقهن والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض ا ألا لان الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بركي وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا تنذر أمه القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتقدوا من دونه أولياءها فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكمت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أسواجا ومن الأنعام أسواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير دوم طالب السماوات وَالْأَرْضِ يبسط الرزق لمن يشاء ويقضل إِنَّهُ بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به روحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين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 ولولا فلمة سبقت من ربك إلى أجل نسمى اللقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فدعوا واستقم كما أمثت ولا تتبع أهواءهم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 ما استجيب له حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يذلك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشككون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون بالساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرس الآخرة نزد له في حرسه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وَمَا لَهُ في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن فيه الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم.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 ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسالكم عليه اجرا إلا الموتة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور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 ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو فتق الله الرزق لعباده لبروا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه لعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما طلطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته طلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دافة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمحجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضلل رواكد على ظهره إن في ذلك لَآيَاتٍ لكل صفار شكور أو يوبقهن بما كتبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجاذبون في آياتنا ما لهم من محيص فما فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبطال الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شرى مما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم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 يقولون هل إلى مرض من سبيل وترى يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من ظرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن في عذاب مقيم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 وقال إِنَّهُ عَلِيمٌ عقيما وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا حِجَابٍ من وراء حجاب أو يرسل, رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إِنَّهُ علي حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما كنت الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه لدينا لعلي الحكيم افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين وكم ارسلنا من نبي في الاولين وما ياتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون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 وإنا إلى ربنا وَجَعَلُوا وجعلوا له من عباده إِنَّ الْإِنسَانَ الإنسان مُبِينٌ مبين اتَّخَذَ اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وَإِذَا بشر أحدهم بِمَا ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه سودا وهو كظين أومن ينشأ في الحية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنادا أشهدوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مبتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير لا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة إن على أمة على آثارهم مقتدون قال ولو جئتكم بأحذ مما وجدتم عليه آباءكم فانتقمنا منهم فانظر كيف كان المكذبين